بسم الله قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان عن عمر قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا ما يتعلق بقوله بيت عند خالة ميمونة وأنه لا بأس ان يبيت الشخص عند بعض محارمه من النساء مع وجود زوجها إن لم يكن له حاجة فيها فإن كانت له حاجة فما ينبغي أن يبيت يحرجهم ولا يصلح ولا سيما مع ضيق البيوت عند من تقدم وربما يكون لها غرفة واحدة فقط وأنت تحب أن تبيت عندها فتحرج زوجها فإن لم يكن تم إحراج وبات الشخص عند قريبته مع وجود زوجها فقد بات ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكان المقصد من مبيته كما تقدم أمس عند خالته ليرصد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقب فعله بالليل وقد جاء في بعض الروايات أن أباه العباس أرسله لهذا المعنى حتى ينظر ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة ليله ونهاره عباده لله سبحانه وتعالى وطاعة لله جل وعلا فيأخذ من النوم ما يكفيه ثم يقوم السيق للطاعة وللعبادة ونحن نسال الله أن يعفو عنه وأن يغفر لنا فبعض الناس ربما ما يقوم إلا الأذان الثاني وبالدهفة وبالصياح وبغير ذلك من الأمور وكله بسبب السهر هو الذي أتعبنا كله بسبب السهر فما نهت الشريعة عن الحديث بعد العشاء إلا لمثل هذه المعاني حتى يستيقظ الشخص مبكرا ويقوم نشيطا لصلاة الفجر أو لأخذ شيء من قيام الليل يعبد الله سبحانه وتعالى فنهت عن الحديث وعن السمر إلا فيما شرع فيه السمر وإلا الأصل هو النوم بعد صلاة العشاء لاجل الاستيقاظ مبكراً ولأجل أخذ القسط من الليل شريعة عظيمة فرسول الله كان ينام مبكرا عليه الصلاة والسلام إلا للحاجة فربما احتاج أن يسمر مع أهله شيئا يسير ثم ينام أو يسمر في العلم مع بعض أصحابه أو يسمر في بعض شؤون أهل الإسلام مع الصديق والفاروق فهناك معاني مستثناه للسمر وإلا الاصل هو النوم بعد العشاء فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنن أي من قربة معلقة وهذا على حالهم القديم والماء في هذه المذكورات القرب لذيذ جدا وهذا مما يدل على طيب الماء البارد فإن هذه القربة تبرد الماء والبلاد الحارة ربما يحتاج فيها إلى شيء من هذه المبردات التي تبرد المياه وهذه الوسائل وكان مما يبرد المياه هذه التي يستعملونها ما يقال له الشن وما يقال له القربة إلى آخره وكان يدخل مزرعة أبي طلحة ليشرب من مائها البارد فالماء البارد يطيب في الحر وشدة الحر لكن المبالغات فيه ربما تضر ربما يضر بالحلق يضر بالوز هذه الموجوده تحتاج قلعها بعد ذلك فهذا الذي يضرنا المبالغة في البارد وإلى البارد لذيذ وقت الحر فتوضا من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا فيه تخفيف الوضوء بتمام غسل الأعضاء من غير إخلال فلا يمرر يد كثيرا مثلا ثلاث مرات كما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز هذا الفعل إذا احتاج اليه احيانا وإلا الأصل والذي عليه الأكثر من فعل نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتوضى ثلاثا ثلاثا للحصول على الفضيلة وهذا من إسباغ الوضوء وتخفيف الوضوء جائز ما فيه مانع إذا احتاج الشخص أن يخفف وضوءه لكن مع إتمام غسل الأعضاء وتكون هذه مرة سابقة من غير إخلال بالأعضاء فيترك منها شيئا لا يمسه الماء فإن وضوءه باطل ولو ترك جزءا يسيرا من العضو فلم ينله الماء فإن الوضوء لا يصح بد من التعميم مع التخفيف أما التخفيف مع إخلال فلا يصلح فكان ربما توضى مرة واحدة سابقة وهذا أدنى ما تجزي به الصلاة أو تجزى به الصلاة أنه يخفف الوضوء مرة واحدة مع إسباق هذا العضو الذي خفف فيه خفف فيه الوضوء وإنما خففه المحدث وهو عمر هنا لعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثلاثا ثلاثا للحصول على الفضيلة والواحده بالنسبة أو بالإضافة إلى الثلاث تخفيف يخففه عمر ويقلله جدا فنعله توضى مرة واحدة عليه الصلاة والسلام خلاف عادته وخلاف فعله الأغلبي أنه يتوضى العضو ثلاثا ثلاثا للأعضاء إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يغسل وإنما المشروع فيه المسح ويكون مرة واحدة فلذلك قال هنا وضوءا خفيفا يقلله جدا أي عمر لانه يعلم من عادة رسول الله أنه يتوضا ثلاثا ثلاثا للحصول على الفضل وهنا توضى مرة واحدة والواحدة بالنسبة للثلاث وبالاضافة إلى الثلاث تعتبر قليلة ويعتبر هذا الفعل تقليلا في الوضوء لا بأس إذا قلل الشخص احيانا ثم قام يصلي فقمت فتوضات نحو مما توضأ ائتساء واقتداء من هذا الصغير في ذلك الوقت وهذا الحدث بالسن يقوم وينظر لرسول الله ويرقب رسول الله كيف يتوضأ قال فقمت فتوضأت نحو من مضوئه فخفف الوضوء معنا مثل ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرقب وهو ينظره كيف توضأ من أجل أن يتوضأ مثل ما توضأ عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الأفعال والأقوال في الاتساء والاقتداء مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم اليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأسوتنا هو أسوة الأمة أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ائتسى بغيره فلا تقبل منه هذه الأسوة لا تقبل منه هذه الأسوة وإنما يؤتى برسول الله بمن تأس برسول الله من أهل الفضل ومن أهل العلم فإنهم يتأسون بنبينا عليه الصلاة والسلام فقام هذا الصغير والباب كما ترى باب وضوء الصبيان فإذا أراد الصبي أن يصلي لابد أن يتوضى فإن صلى من غير يضوء فصلاته باطلة ولا يأثم ولا يأثم لأنه غير مكلف وإنما يأثم المكلف إذا ترك الوضوء يأثم وأما الحدث إذا فعل شيئا لا يجليق ولا يجوز فإن هذا الفعل ينصح فيه وربما يثرب عليه حتى يتمرن على الخير لكن حيث الإثم إن الله رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم فإذاً لا تكليف عليه ولا تأثيم ايضا ان ترك التكليف الذي يأثم بتركه المكلف البالغ لكن صلاته لا تصح الا به وينبغي ابيه ان يؤدبه على ترك الوضوء كما يؤدب على ترك الصلاه كما يؤدب على ترك الصلاه يقول لا يا ابني لا تصلي من غير وضوء ما دام هو مميز فينبغي أن يؤدب على ذلك وأن ينصحه قد ذكروا في بعض البلدان من هؤلاء الشباب المتمرد وأخبرنا بعض من هو هناك أنه ربما يصلون من غير وضوء إذا جاءت الهيئة يدخل المسجد خوفاً من الهيئة فيصلي من غير وضوء وهذا والله لعمر الله حرام وكبيره من الكبائر فهو ما يصلي لله يصلي للهيئة فلذلك تلبس بالصلاة من غير وضوء هذه صلاة باطله وهذا الرجل أوقع نفسه في الإثم الشديد والحنث الشديد وربما يخشى عليه من أمر أعظم من هذا فإن أبا حنيفة يرى أن من صلى من غير وضوء فهذا استهزاء والاستهزاء من لوازم الكفر بالله سبحانه وتعالى ولكن لا نستطيع لأنهم لم يستحلوا هذا الفعل وإنما فعله خوفا من هذه الهيئة أما استحلال الصلاة من غير وضوء هذا القفر بالله سبحانه وربما لا يستطيع أحياناً أن يتوضا لمجرِي الهيئة بعده تجري بعده فتدفعهم من المسجد دفعا ومن ذهب يمين وشمال ربما يتابعونه السجنون فقد يدخل بعضهم لأجل هذا المعنى وهو حرام عليه وكبيرة من الكبائر الصلاة من غير وضوء ومع الاستهزاء كفر بالله سبحانه وتعالى والاستهزاء أمر قلبي لا يستطيع أن يطلع عليه هل استهزى بهذا إلا إذا صرح فهذا شيء آخر فيحكم عليه بتصريحه ويؤخذ بتصريحه أما مجرد صلاه من غير وضوء فما نستطيع أن نحكم على أحد بالكفر بالله سبحانه وتعالى قال فقمت فتوضات نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وهذا خلاف السنة وأن قيام المأموم المنفرد مع إمامه فليس ثم ثالث معهم يقوم عن يمين الإمام ولا يقوم عن يساره فإذا قام عن يساره استمر في صلاته حتى انتهت الصلاة فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة فإن تعمد ذلك يخشى عليه من الاثم. يخشى عليه من الإثم إن تعمد هذا وإلا هو مستحب لأن النساء صلى ما ترى ما ترك ابن عباس أداره وهو مجرد فعل مجرد فعل فلا يؤخذ منه الوجوب لكن ما ينبغي للشخص أن يفعل مثل هذه الأشياء فيقوم قد انفرد بإمامه وليس معهم ثالث عن يسار الإمام فرسول الله لم يقرد ابن عباس مع أنه صغير غير مكلف على هذا الفعل فكيف بالمكلف فلا يقر على مثل هذه الأفعال فقام ابن عباس وقد استفدنا من قيامه عن يساره رضوان الله تعالى سنة القيام مع الإمام وأنها لا تكون عن اليسار وإنما تكون عن اليمين لأن رسول الله أداره إلى اليمين فاستفدنا من فعله في الخطأ الصحيح أو التصحيح استفدنا من فعل الخطأ الصواب وربما لا يكون الصواب يعلم إلا بعد أن يقع الشخص في شيء من الخطأ فيعلم إيش الصواب بعد ذلك يعلمون الناس كما هو في حديث المسيء في صلاته كان يصلي صلاة خلاف الصواب وغير مقبولة فصححوا له وهذا من تصحيح الأخطاء التي سعى رسول الله في تصحيحها سواء كانت في الصلاة أو في العقائد أو في الآداب أو في المعاملات أو في البيوع والشراء وغير ذلك من مجالات الدين صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخطاء فيها وصححها الأخطاء العقادية وصحح الأخطاء في الآداب وصحح الأخطاء ايضاً في الصلاة أو في الحج وفي غير ذلك من شؤون الطاعة ما يرى خطا عليه الصلاة والسلام إلا ويصحح للأمة ويبين لهم الصواب السكوت عن الأخطاء خطأ السكوت عن الأخطاء مع الاستطاعة على تصحيح الاخطاء هذا خطأ هذه غير دعوة أهل السنة وإنما دعوة المجمعين واصحاب التجميل فيسكتون عن أخطاء من يلحق بالسلك ومن يلحق بالحزب ومن يلحق بهذه الفرقه المنحرفة يسكتون عن اخطاء فربما يدخن وربما تكون عنده حروز وبعض العقائد الفاسدة وهكذا أيضا بعض الألفاظ السيئة تصدر منه فلا يصححون له أخطاء أهم شيء يكون مع الحزب تحت سلك الحزب وأما أهل السنه فإنهم يصححون الأخطاء لأصحابهم ومن كان على نهجهم ويعلمونهم ويدرسونهم ويهدبونهم ويؤدبونهم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداءا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى على مستوى الصبيان يصحح أخطاءه مع أنهم غير مكلفين كخن كخن أما علمت أنها لا تحل لنا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وين ذلك ومنها هذا الذي نحن نقرأه خطا في الصلاة لحدث من الأحداث والصبي من الصبيان ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحح عنه خطأ وصحح أيضا لمن تقدم بعض أداب الطعام وصحح الحسن أن هذا لا يصلح فتربوا على هذه التربية الطيبة وكان مما آل, إله أو مما آل إليه الحسن لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام له الورع من نعومة ظافرة أنه ترك السلطة أو ترك الرئاسة والريادة وقيادة الأمة تركها خوفاً من الله وحقناً لدماء المسلمين لأنه تربع الورع من نعومة ظافرة وهو صغير يربيه رسول الله في بيت النبوة على الورع ترك بعد ذلك الملك وتنازل لمعاوية حتى, حتى لا تزهق دماء المسلمين فلأجل حقنها ترك ما ترك مما يصعب تركه مما يصعب والله قد يترك الشخص بعض الأشياء لكن الملك يتركه هذا صعب فالحسن تركه ما بال به إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين وهكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاء ما في بطنه مما أتى به ذلك من, من الخراج بسبب الكهانة فلم تطب نفسه أن يبقي شيئا لا يحل له في بطنه والناس الآن تأكل مثل التنانير ولا تشبع فلا يدري الرجل يأتي على الناس زمان لا, يأتي لا يدري الرجل من أين اكتسب المال من حلال أم من حرام الله صار لا يبالون يأكل أهم شيء يأكل من حلال أو من حرام هذا يدل على قلة ورقة ورق دين ولو كان الدين متين ما قابت أنفسهم أن يأكلوا ما لا يحل لهم لكن لما ضعف الدين ورقة الدين حصل ما حصل مما ترون من الشيء قال ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه هذه هي السنة أن يكون عن اليمين وهذا فيه أرد على سعيد الموسيّم رحمه الله تعالى الذي يرى أنه لا بأس أن يقف المنفرد مع الإمام عن يساره إذا لم يكن إلا هو والإمام فلا بأس أن يقف عن يساره وهذا الحديث نص في الرد عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس ولم يقره على الاستمرار على اليسار بل أداره مباشرة إلى اليمين ويطغون ويكون الدوران من الخلف لا من الأمام حتى لا يقطع صلاتك وهكذا رد على النخعي رحمه الله الذي يقول يقوم خلفه ما بينه وبين أن يركع فإن لم يأتي أحد يصف معه تقدم وصف عن يمينه تقدم وصف عن يمينه وإلا الأصل قال يقوم خلفه ووراءه ما بينه بين أن يركع فإن جاء أحد وصف معه قبل الركوع استمره فإن لم يأتي أحد يصف معه قبل الركوع تقدم وصل مع الإمام عن يمينه وركع مع إمامه وهذا الحديث ايضا يرد عليه يرد عليه فإن ابن عباس مباشرة أداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليمين من اليسار إلى اليمين فيه أن الحركة يسيرة لا تضر بالصلاة فإن رسول الله بإدارته لابن عباس بن عباس هذه حركة في الصلاة لكن لأجل مصلحة الصلاة لا بأس بذلك والحركة اليسيرة لا تضر الصلاة وان لم تكن لمصلحة الصلاة هذه حركة لمصلحة الصلاة قال ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يمينه في إنكار المنكر وتصحيح الأخطاء كما تقدم ثم صلى ما شاء وقد شاء في بعض الروايات أنه صلى ثلاث عشر ركعة ركعتين ركعتين صلى عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ينبغي أن يكون ألا يزيد الشخص على ثلاث عشر ركعة من ركعتين الخفيفتين وهكذا حديث عائشة يدل على هذا ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة وكان يستفتح عليه الصلاة السلام صلاة بركعتين خفيفتين فيكون المجموع ثلاث عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين هذه السنة في صلاة الليل وتكون مثنى مثنى فيفصل بين الركعتين يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين لا أن يأتي على ختامها بوترها هذه سنة رسول الله في الصلاة، ومن زاد على ذلك فليس من باب البدع الزيادة، للحديث العام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعه فهذه دل على جواز الزيادة عند جمهور أهل العلم استدلالا به، ولكن هذا الإطلاق قد جاء ما يقيده من حديث عائشة وحديث من عباس وغيرهما أنه ما كان يزيد على هذا الذي ذكر آنفة لكن من زاد فلا يقال أن هذه الزيادة بدعة لا يقال أن هذه الزيادة بدعة فيصعب الحكم بالبدعية وقد حكم بالبدعية بعض علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله قال فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم طجع وهذه السنه من السنن ثم طجع فنام حتى نفخ لا السنه التي نعم هذه فاتاه المنادي يؤذنها نعم ولا باس أنه ينام ويرتاح بعد صلاته ولاسيما بعد ركعتي السنن القبليه في من صلاه الفجر يرتاح قليلا ثم يقوم بعدها لكن هناك أنه نام بعد صلاة الليل بعد صلاة الليل نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام فهو بشر يحتاج إلى أن يرتاح يحتاج إلى أن ينام بعد النصب وبعد التعب يحتاج إلى أن ينام فليس برب فليس بإله سبحان نبينا عليه الصلاة والسلام بل هو بشر يحصل له من النصب ما يحصل لغيره ويعتريه ما يعتري البشر ولكن الله كرمه بالنبوة أكرمه بصفات أخرى ايضا قال ثم طجع فنام حتى نفخه فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة وصلى ولم يتوضى وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه وربما يقوم بعد النوم معه نفخ وغطيط وخطيط ايضا في بعض الروايات ثم يقوم يصلي من غير أن يحدث وضوءا وهذا من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه القلب مستيقظ يشعر بما يحصل من الحدث وغير ذلك من النواقض فالقلب يشعر بذلك فلذلك هنا قام لأن قلبه يقظ غير نائم فلم يحدث قام صلى مباشرة مع أنه نفخ وأما غيره إذا نفخ فينبغي له بل عليه أن يتوضا إذا نفخ وصل إلى هذا النوم المستغرب وقد خامر النوم القلب فإنه ينبغي أن يتوضا قبل الصلاة فلا يقول رسول الله نام حتى نفخ فنحن نمنا حتى نفخ لنقوم نصلي معنا وضوء سابق هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأما أنت سائر الخلق فمن نام حتى نفخ لا يصلي حتى يتوضا لا يصني حتى يتوضى والنوم الذي يجب به الوضوء هو النوم الذي يخامر القلب ويغطي القلب ويغلب على القلب فإذا غلب القلب النوم وغطى القلب النوم وخامر القلب النوم فإنه يجب على الشخص أن يتوضى حتى صار لا يشعر بما حوله لا يشعر بما حوله يتوضح. هذا ما يسمى بالنوم المستغرب فإنه يجب ان يتوضا بعده الشخص وهو من نواقض الوضوء عند اهل العلم واما رسول الله فكما سمعت ثم اضطجع فنام حتى نفخ لان قلبه يقض ويشعر بما يخرج من الاحداث وغير ذلك فاتاه المنادي يؤذنه بالصلاه فقام معه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا قلنا لعمر ان ناسا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه هذا قد ثبت أظنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ثابت أن نصع صلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولا تعارض بين هذا وبين حادثة الوادي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى طلعت الشمس ومعلوم أن القلب إذا كان مستيقظا سيشعر سيشعر بالفجر وسيقوم نصع صلم للفجر وكيف يكون هذا الآن أنه نام حتى طلعت الشمس عليه؟ عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أن قلبه لا ينام وإذا كان لا ينام فمقتضى ذلك أنه سيشعر بطلوع الفجر وقد نام ولم يشعر بطلوع الفجر حتى طلعت الشمس فما الجمع بين هذا الحديث تنام عينه لينام قلبه بين حديث الوادي نعم أن القلب إنما يكون إحساسه بمثل الأحداث وغير ذلك وأما ما كان من المرئيات فهذا شان العين هذا شان العين والعين تنام فما رأت فجرا ولا شيء فنامت هذا قول وجه واستحسن النووي رحمه الله وكان الحافظ مال إليه أن القلب انما يشعر بالأحداث وما ينقض الوضوء يشعر به القلب وأما المرئيات فهذا شان العين وعينه تنام عليه الصلاة والسلام فلم يرى الفجر أي نعم من أجل التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنامه الله لأجل التشريع وأن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فوقت وحين يذكرها هذه النوم من أجل التشريع حتى يكون هذا الحكم عند النوم وخروج الوقت فهل يترك الصلاة الشخص لا يصلي متى ما سيقض صلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبين ذلك فوقته وحين يذكرها من مع عن أوساه عنها فوقت وحينه يذكرها فهذه النوم حصلت له لاجل التشريع فإذا كان حصل له مع استيقاظ القلب السهو في الصلاة لاجل التشريع أ فلا يحصل له أيضا كذلك النوم من أجل التشريع فان حصل له السهو في الصلاة من أجل التشريع فحصلت له هذه النوم من أجل التشريع أيضا كذلك وجه آخر أن له حالتين حال أغلبية وهي أنه لا ينام قلبه وتنام عيناه فقط وحالة قليلة قد ينام قلبه معش مع العينين وهذا لم يقوه الحافظ رحمه الله تعالى ولا النووي أن له حالتين حال أغلبية أن القلب لا ينام هذا هو الغالب وحالة نادرة وقليلة قد ايش القلب وقد حصلت هذه في الوادي هذه الحالة أن هنا ما قلبه حصلت له هذه الحالة النادرة في الوادي مع الحكم الأخرى وهي حكم التشريع. فلا تعارض بين هذا وما سمعته من قوله تنام عيناه ولا ينام قلبه فعندما نسل عن حيوان ينام باحدى مقلتيه ويتقي بأخرى باخرى المنايا فهو يقضى النائم الذئب أحسنته الذئب ينام بواحده والأخرى منتبه ما هو سهل الذئب هذا ينام بإحدى مغلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائمه قال فاتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضا قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه لا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الانبياء وحي ثم قرئ اني ارى في المنام اني أدمح تفضل يا اخي قد جاء